واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي ودي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا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 Oh شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يثقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا قال قد غوتي تسألك يا موسى ولقد منن ما عليك منة اخرى